ربنا إنك م ن تدخل ا ل ن ا ر فقد ب ل ز ي ت ه وما ل ل ظ ا ل م ي ن م ن أ ص ا ر ر ب ن ا إننا س م ن ا م ن ا د ي ه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 موسوعه النابلسي للعلوم و ا ا ل ق ي ا م ة إنك ل ا تخلف ل ا م ي ع ا د ف ا س ت ج الله م ربهم أني ل ا أضيع ع م ل عامل اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم, جنات ولادخلنهم جنات تجري من ت ح ر ه م م و ث و ا ب ا م ن عند ا ل ل ه و ل أ د خ ل ن ه م ج ن الاسلاميه ت تجري, من تحتها تجري من تحتها الأنهار اجعل الحجاج ت ل ث ق ف ي يسوع عنده حسن الثواب